قلت ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي ومنهم من يحتم قتله يعني ومنهم من يوجب قتله حدق لعلماء ألين ألين كسكاب نايب يغنبره صلى الله عليه وسلم بان قصد روكات لحديث ذا أو كافرة يعني تكفي ذا كان ومن ممنهم من يحتم يعني يوجب قتله دليل بكجرات دليل بكجرات وقد حررت ذلك في المقدمات لكتبيه المقدمات حافظ ابن كثير كتاب الشيبان والبوناوه او الليوذا با ب بجواني دراسه موضوع كمان ان كدو او اغلام كما كدو من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه فقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي لا تقبل لا تقبل روايته أيضا أما أجر كثك لحديثك ده لحديثك كان لحديثك ده غليه هلايكه كده صوابت بيرن كده وا بويد باس كده كأو حديثك أو باسكي أو هلي نجرأي ولي عناديك بأنقذ نجرأي ولي عبد الله مبارك وأحمد كوري حمبال وحميدي أيضاً أحياء والشخص رياضي ورناجده. بعدم بعلم وقبول ماك وعناديك. وتوسط بعضهم فقال إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا وإلا فلا والله أعلم. فاو سم مذهبها لما اسئله ايش شان اويا مطلقا مطلقا ايش كان اويا كان ريوايل اجيرت قولي وسط اوياك باع وتوسط بعضهم يعني اخذ الراي رايا وسطا بين الاول والثالث فقال ان كان عدم رجوعه الى الصواب عناد أقل زانيد بعنادي دوائي أويكا همو حقي شبورنا كدتا هار وازنا يناد أو الشخص اللبار عنادي روايكي ورناكي له إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا وإلا فلا أقل عناد نبو روايتي ورناكي والله أعلم وتوسط بعضهم لحاشيك هاتي الله هو ابن حبان كما نقله العراقي وهو اختيار ابن الصلاح فما رأي ابن صلاح شاء لا حاشي دوام الله قال العراقي قيد ذلك بعض المتأخرين بأن يكون الذي بين له غلطه عالما عند المبين له حركة سيك يعني بيّن كايا إقامة حجب كايا تسريي شيك مرجنية للاي المبين له أو كوا حقي بوروندكريتوة قولي بلام بركة بحجب زانن فكسي واهيا متابدين مقلدين استكسيش مقلد بينا أجرجنجي كسيك معروف مثلا حقي شباب حديث ما فلاني فلاني لخطاب تي ناقا، بل أنا قال لخطاب تي قيش، بتو تماند من دالش بيو علميش تجورش تيشيو تبع، آية حديثك تيكت بيداو مصدرية آية حديثك بيداو آية كاو حديثك الأفغان شون هيو، تو بع تمانشود من دال بع علمشود كم بع، تو أبيت المقيم يعني عبره شيا عبره زوالي جهلة بزوالي شبهية بزوالي تأويلة. بلا من أجل كسر خيال خطاب تي نجيش. ديان مسألة كم مسألة إيش عايز بوا أقوال متعارضة تجا بوا. أو كاتا توناوي تماقيم حجة. أجل عالمي إيش يقوله لم لمسائل المصالح ل لرجال بونمنا لطرق لطرق أحاديث. متي أو طريقة باسيكي او أو هلا يا طلب هرعين هديش كده. أو كاتا أو شخص ما دام ويكوائ خام حجي يبوا كدوة بيان يبوا كدوة زور كسر شيء خبير للموضوع. إيثير أبي بعينالي أوا ما ماذا مرينا قريب شوني أمناك كابو مرجيان شدان أوا قيد بعد ذلك بعض المتأخرين يعني همو كسيكا بويرون بكدتوا نعم كسيكا رون أكاتوا الشيئ بأن يكون الذي بين له غلطه عالم عالما عند المبين له ذاي كسي أو كسيكا اشتاكي بويرون بكدتوا أبي بزاني أو كسيكا عالم لهم وضع أما إذا لم يكن بهذه المثابة عنده فلا حرج إذن أما أقرأوا منزلينب أو كاتا أو نابت عنادي نبت عنادي والرواية شخصك والأجليد وهذا القيد صحيح لأن الراوي لا يلزم بالرجوع عن روايته إن لم يثق أن من زعم أنه أخطأ فيها أعرف منه بهذه الرواية لأن الراوي منزمنا هكذا بقران ووحاج قسبون والرواية كي أقربته السقيب بو كسنة بك خطأ غريب وبيانك كأو بجماني خوي خوي بحق زانه إلا كسيش خبير بدل شيء فلتوه هلا دك أم طريقة صحيحة أقرب وابو كسيش خبير بو أو كاتبه بحجة بحجة سريوة أنه أخطأ فيها أعرف منه بهذه الرواية التي يخطئ فيها وهذا واضح أما قولك صحيحا حقيقة أو اسم ذنبي صحيح لم سأل أشياء أو كواي بنحبان باسي كده برام لجل ضابطك جدًا ضابطك إيش مبينك عالم بيت يان كسيك بيت بون منا بي كسي برامبر يعني ومن هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما امكن فلا يحدث الا من اصل معتمد الروى اغردرو اوند ترسناغ بي متل ترس زي دار بيت تناند اغرتو بيداغري لس ريوايتك كي كحلبه بلان بان قصش ما بس الدروكد النبي بيدروكدن شان اخلم بيدروكدن شتي ختاره بو راوي فيسا في كسك الروايه الحديثه كزور خويد دروغ باريزت فلا يحدث الا من اصل معتمد الا لاصله ولا نسخه شي معتمده وروايه دكا اجينا اغروانه بي الروايات او كتاكيوتناو دروا ولواني بيداغري لس روايه شي حلبكا وازي جنينه او بتا ماي قبول روايه أو شخصا ويجتنب الشواذ والمنكرات يعني في بي بيستا الراوي دور كوي تولان او ريواتاني كشاد ومنكر او لي دور كوي توا دائما شويني مشهور طرقي مشهور كوي فقد قال القاضي ابو يوسف من تتبع غرائب الحديث كثر كثب هركز خديشي يعني طرقي طرقي غريب غريبة غير مشهور يعني أو توش دروا أبد أكيد أنا ودروا شو إنك طرقي غير مشهور روايتي غريب طرقي غريب ما بسمعنا أو أنا زوريان صحيح يعني زوري تياك الصحيحني زوريان تياك الصحيحني شو كمخالفين مشهور أنتا بويه إنسان أبي عاجي له أبد كا بدوه غريب حديث ذا نقره غريب عن طرق غريب وفي الأثر كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع كفى إثما لا في الأثر يعني مرفوعا أثر يعني المأثور لا أثر الإصطلاحي الجناوة حديثه مرفوع وهو عند مسلم في مقدمة صحيحه بإسناد صحيح بلفظ كذبا بدل اثما ان يكفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع بدل اثما ثم روى نحوه عن عمر موقوفا عليه قال ابو امامي مسلم هم بالمرفوعين من موقوفي شناعتي يعني بس أبو انسان بيبقى <تصفيق> كسى كي توم بار يتوشى توان وبيت ين ببقا كسى كي دروزن ين دروب كات حد شيء كي بيز بجارة توا مسألة أشتها مسألة يك تلو وإذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره ولا يقذح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي فإنه تقبل روايته عنه أما مسألة أجر يكا أقر شيخ بتلميذكي خوي ويد بتلميذكي ويد أو رواياتي كتولى من ديكي من نمتوا فأنكر عليه يعني رواياتي كتلميذ الله من لتون بيستوا أو الله قال الله من نموت وفأنكر الشيخ وسماعه لذلك بالكلية بيك قطعك الله اشتوانية من اشتوى من اشتوى من اوتوى او اي لوانية يعني قطعك الجزم كد فاختار ابن الصلاح انه لا تقبل روايات عنه لجزمه بانكاره يعني اقرب بجزم انكاري كد وكاته ورناكي له راست روايتك ورناكي له بالام هيك طعن وجرح هيك ناك بيت السر نا, نا ولا ذلك في عداله الراوي يعني ممكن هيك بواقع او ان من حتما بلام يعني لا برا مطعونين بالكذب ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه يعني هل أو الروايته أو الروايته ناذي الرواية فهذا ما باقي حديث كان تِلِي رواية ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه فيما عدا هذا الحديث بخلافي ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث بvaisاء شوا نيشي أقرب أم حديث نهزانم نفي نكا قطعا بس بالله حديث نهزانم فإنه تقبل روايات عنه أو أهل أو حديث روايات دكت وتي لا أعرف هذا الحديث من سماعي لا سماعات خم حديث نهزانم وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه أما قبل لبيرمشوا يعني قبل لبيرمشوا ولكن اقول لك ان الرجال يقول لك ان لا أعرف أبي لا لك ان تقبل يقول لك على الرجال يقول تقبل روايته يعني على لك ورده بعض يقول لك لا الرجال علماء لك ان الرجال يقول عن الزهري عن عروة عن عائشة أي امراه نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل هل أفرتك ببيئ إذني كسكاري لباوك بلاو مامواني كعصبا مير كاتوا أو نكاح كي باطلة أو مير كبنا كي باطلة قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عنه: الله زهري بني وعبد عبد الملك كري عبد العزيز الله زهري بني وبرسّار منك الدوا أم حدثين زانيّة؟ فلقيت الزهري فسألته عنه: كابو حدثك أخو حديث الزهريّة كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة. الله عبد الملك الله برسّار من الزهري فسالته عنه فلم يعرفه وكحديث ربيعة عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره قضى بالشاهد واليمين ثم نسي سهيل لآفة حصلت له فكان يقول حدثني ربيعة عني ان ادوم مثالي هنا وتوام مثالي يكم مثال دوم مثالي يكم مثال شيء صحيح هنا مثال شيء كم صحيح هنا اما مثالي دوم مثالي صحيح مثالي الصحيحه باب مساله حديث ربيعه عن سهيل نحاشكه اتو كان في الاصل ربيعه بن سهيل بلا وهي صحيحه ربيعه عن سهيل ربيعة بن سهيل عن أبي صالح عن أبيه إلى آخره وهو غلط بين كما يعلم من كتب الرجال والحديث فلذلك صححناه ربيعة يعني ابن أبي عبد الرحمن ربيع كري فروخة ربيعة الرأي الملقب بالرأي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه كابو حديثي حديث ربيع, ربيع كري فروخ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قضى يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين يعني ويمينه شايت وسيوني شاهتك يعني أو كاتا أبيتك أبيت دو شاهتك شايت شايتك شاهتك شايتك الشواء أبيت حكم دو لا عندي مسألة لا لا فقه أما كافي الشاهد واليمين فقط أم حديثك بيستويتي ثم نسي سهيل آفة حصلت له ربيعان لي بيستوي ولم سهيل إنكاري أكاد فكان يقول حدثني ربيعة عني هذو كانت أم حديثة بيجراتها أيود ربيعة لمنوى أي حدثني ربيعة يعني خوي لا ربيعة جاء إجرايا وأن جاء ربيعةش لا حدثني ربيعة عني أمش لمسألك من حدث ونسي مستلش معروف هذا المصطلح من حدث ونسي كتحديثك دو بعلام لبيريش شوا دعاء درست بجرته قلت هذا أولا بالقبول من الأول وقد جمع الخطيب هذا أولا بالقبول من الأول شن قول ما هي قولي كم اذا حدث ثقه عن ثقه بحديث فانكر يعني قولي كم شيء الانكار الجزم بالانكار الجزم بالانكار دوام على شيء لا يجزم لكن ينفي سيم على شيء نسيته نسيته اما اذا نسيه فان الجمهور يقبلونه وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي خطيب بغدادي كتابه كلسر اما سلدانا شيخ الباني الله واختصره السيوطي وهو محفوظ في المكتبه الظاهريه فيما اذكر شيخ احمد محمد شاكر الله اذا روى ثقه عن ثقه اخر حديثا دوك سبن حدثن في قبل. كفي قنبه ورناقله أقول هذا كان في قبن حديث كان ليك وروايات كد فنفاه المروي عنه شيخ كان في كد وجزم بأنه لم يحدث بهذا الحديث جزم كانت كبولة أم حديث منوتوى قال ما رويته أو كذب علي أما دلودك أبناه منه حتى واجب عليه حتى واجب له جرحني أو نحو ذلك وجب رده في الأصح، لا رأي صحيح ده أمر نجد، بعدم جزمها توبنا، ولكن لا يقدحه في باقي روايات الرابع عنه، ولا يثبت جرحه، ولا يثبت جرحه، يعني رواية حديث كان يتدري جعله حديثي، ورد جري النشيخة قيوا. وجرحيش ناكلت قال في التدريب لأنه أيضا مكذب لشيخه في نفيه لذلك تنك أميش أو بدل أخاته حدثني أو أليا ما حدثته كذب علي أو كذب علي حاش دستوار شيء بكاربيني أميش التكذيب أوك وليس قبول جرح وليس قبول جرح كل منهما أولى من قبول الآخر هیچ چنل پیشتر نیم با ویکس کنیم و بگریم. ام اثبات کار یج نفی کرد. یعنی هدوشه احتمال هلا یعنی کدید. باید فتساق قطع. مگر از هدوشه متعارضن تساق قطع. خویی هدوشه هیچ وارنا ایده. فان عادل آصلو دوای آویکم. وقتی منشی وام نوتو. راجع آجر وقتی ضلی وتو ما. ولكن يقول لك ان الناس يجب أو يكون الناس يجب ان يكون الناس يجب ان يكون الناس حدث به يكون الناس يجب ان يكون الناس يجب ان الناس يجب الناس ين أو رأي النك دو وانيا دوتي دوتي بيستوما وحدث به أو حدث به فرع آخر ثقة عنه ولم يكذبه بمد ومنود نموت تكذب أمي نكد نود فهو مقبول صرح به القاضي أبو بكر والخطيب وغيرهما وهذا الذي يرجحه لا أراه راجحا يعني لا أظنه راجحا بل الراجح قبول الحديث مطلقا أميكا ترجيح كدوى راجحني عليكم السلام بل أبي راجحا أبيوالبيهيد قبول الحديث مطلقا إذ إن الراوي عن الشيخ ثقة ضابط للرواة تشنكا إذ حرف يفيد التعليل حرف تعليل يبقى فيه فائدة التعليل إن الراوية عن الشيخ ثقة تنكر الراوية كثقية ضابطة لروايته فهو مثبت والشيخ وإن كان ثقة شيخ حتى ثقية إلا أنه ينفي هذه الرواية إلا أنه ينفي هذه الرواية نفي أكاد والمثبت مقدم على النافي كاتك أم أليمن بيستو ماليد أو ألينا متوا او مثبت مقدم لسر نفي بالله ما مرونية حقيقة أما ان أنجبا مثبت مقدم بلسر نفي اجر شيخك خوي شيخك خوي نفي بكات أصل اويا أصل أوايا مسموعاتي ورواياتي شيخي أقدر لي. لوقت يبغوا جارك كان تحديثي بطل تلميذ ذكر دبتي. لا أصله يخوي برش أذنيه. شو صدر بيه شو ضبطي كتاب بيه. راوي يجيك جار بيثبتي. لوانية. لوانية اتقاني بي. لوانية لكسي كتب بيثبتي. أم أصله. بي الشيخ أحمد محمد شاكر إيه راجحنيا. هل أوية كم راجحها فعلا أقر نفيك ورناقدي جزمي كد ورناقدي إذ إن الراوي عن الشيخ ثقة ضابط لرواية فهو مثبت والشيخ وإن كان ثقة إلا أنه ينفي هذه الرواية والمثبت مقدم على النافي مثبت حميشا مقدم على النافينية مثبت حميشا مقدم على النافينية وكل إنسان عرضة للنسيان والسهء هموسه همو إنسان يعني لوانية لبش لبيد بش لوانية سهوك وقد يثق الإنسان بذاكرته ترى وعي السقيبة شيء هي باور متمعن بذاكره هي ويطمئن إلى أنه فعل الشيء جازما بذلك أو أو إلى أنه لم يفعله مؤكدا لجزمه وهو في الحالتين ساه الناس بلام لبيدش يباشر رايو جوانية رايو شمال حكمية الشيخة كوافر رايو كجوانية كم كهم إنسان معرض أبو أما وإلى هذا القول ذهب كثير من العلماء واختاره السمعاني وعزاه الشاشي للشافعي وحكى الهندي الإجماع عليه بل نقل ذلك السيوطي في التدريب ثم قال ومن شواهد القبول ما رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال كنت أعرف من قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير بوزاني مكان نشتواب قال عمرو بن دينار ثم ذكرته لأبي معبد بعده فقال لم أحدثك من قال عمرو قد حدثني بتعشيت بمنته فقال الشافعي كانه نسيه بعدما حدثه اياه هوبع جزم شيء كذبه قال الشافعي انا ليدي والحديث اخرجه البخاري من حديث ابن عيينة واما اذا لم ينفي الشيخ فما قرني فيك اگر نفي نكت واذا لا اذا لا واما اذا لم ينفي الشيخ الحديث الذي حدث عنه الثقة بل نسيه فقط لبيشوا بأن قال لا أعرفه أو لا أذكره أو نحو ذلك فإنه أولى أما أو, أما أما أو لا بالقبول أمر أجدد أو كقول بجدت أمر أو لا ترى ولا يرد بذلك وجاز العمل به على الصحيح وهو قول الجمهور من أهل الحديث والفقه والكلام خلافا لبعض الحنفية مبيشوا عليه حنجل أحنافه أرن أمي شرنايلة ومثال ذلك ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية ربيعة ابن أبي, أبي عبد الرحمن عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي, أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاه زاد أبو داود في رواية أن عبد العزيز الدراوردي قال فذكرت ذلك لسهيل فقال حدثني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه. سيك. شيخ لتلميذك وروايتك فاشن لخويا. فذكرت ذلك لسويل. فقال حدثني ربيعه. سويل شيخ ربيعه والله عز حدثني ربيعه. وهو عندي ثقة. أني حدثته إياه ولا أحفظه. تابا ورمحيتي ماذا مع الله؟ قال عبد العزيز عند رأوذي. وقد كان سويل أصابته علة. أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه فكان سهيل بعد يحدث عن ربيعة عنه عن أبيه ورواه أبو داود أيضا من رواة سليمان بن بلال عن ربيعة قال سليمان فلقيت سهيل فسألته عن هذا الحديث فقال ما أعرفه فقلت له إن ربيعة أخبرني به عنك قال فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني سخيب ربي عهب ووتيتي لو من قوم لبير مني له في التدريب قال ابن الصلاح في علوم الحديث وقد روى كثير من الأكابر زر لا علماء جودة. حديثان كالبيد ينشوا روايتين كدوته دعي لواني كان لين وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعدما حدثوا بها عن من سمعها منهم فكان احدهم يقول حدثني فلان عني عن فلان بكذا وكذا وجمع الحافظ الخطيب ذلك في كتاب اخبار من حدث ونسي نسوها نسوها بسم الله يبقى قياس بين نسوفت ونسوها خنر وايش كده؟ نسوها وبفعلية نسي ينسى ينسونا ينسونا ينسونا, ينسونا نسوها ننسوها نسوها والله أعلم أو تشاكم بعد ما حدثوا بها من سمعها منهم فكان أحدهم يقول حدثني فلان عني عن فلان بكذا وكذا وجمع الحافظ الخطيب ذلك في كتاب إخبار من حدث ونسيه مسألة ومن أخذ على التحديث أجرة, أجرة أخذ أجرة أقول كسيك لا حديث بخل بخال بلتاوى اشتاق لبرامر حديثي وتنواكا ورقيا هل تقبل رواياته أم لا باش ابو هو من في سقنية قرام آية خوارم مرؤية أن لواني خوارم مرؤية أبل آية درست آية خوارم مرؤية أن عموما أم مسأليك مناقشي أكاد ومن أخذ على التحديث أجره هل تقبل رواياته أم لا روي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم أنه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المرؤة كما عيبه. حديث بخلق الله توباة لديه القديم يشكل خوالي من المرؤة وترخص أبو نعيم الفضل بن دوكين وعلي بن عبد العزيز عندك هنديكش العلماء وأنا كناوي هناو حديث تريش على نجائز. كم قرآن وتنوّا درستا، حديثهش درست. كما تأخذ الأئمة على تعليم القرآن، ثم ما تعليم القرآنش خلاف زرتيا. أي قرآن بوتري تنوّ تاني بعير ورديلا باتي وتنوّ. يعني الشيخ اه اه يعني إمامي بخاري ما إلا ولا أي كدرستا. لا صحيح دا. كان بابي كله سر أو موضوعنا هناو. يميل إلى الجواز كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن وقد ثبت في صحيح البخاري إن أحق ما أخذتم عليه اجرا كتاب الله إن أحق ما أخذتم عليه اجرا كتاب الله وشان آثار اشتجاه هنا سترأوي كأي بيت بلغة جائزة كقرآن الجائز بيت من باب أولى هذه إتجائزه، سلعتنا <تصفيق> نخو تنبه، اللي هو لابد بحرج برد، بس إيش يعني فعلا حلال يشبت خوارين رؤية. موضوع القرآن هي إيش يزور خلاف يزور يا حقيقه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 لقد كان يحب ان يكون زورا ويكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون بس يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون زوتر يكون يكون يكون يكون يكون يكون الخوار المرؤية وقد أفت الشيخ أبو إسحاق الشرازي فقيه العراقي ببغداد لأبي الحسين بن النقور بشدة بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب بجائز يندانا بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله کیک کابد در نشست هر حدیث الله توه ای اگر چه کسی که حدیث که بله تا کابد درسته باید قریب بود باید به من عموما مسئله هر خدمت هیچ موضوعی کم نیست سلامه هیچ تعلیقی نه یعنی منع نکرد یعنی بلان تركيش بكره ورنيغره والله فتوى لسد تحريم ندره فينا يعني النكات دروس <تصفيق> لا يوجد لتعريخ أمتي السلام يشرب دوزيتو بلان حجة حجة يعني دوري بنيت مسألة قال الخطيب البغداليو بلان ميسألة أمشتاء يعني أمشتاء يعني أحتياجي في نيوش كنت تعالى إغلتو بباري كتب بلان شلتو بلان كانت يقول حديثي لابو حديثي لابو إغلتو بباري شيرك مسألة قال الخطيب البغداليو أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة وادناها أن يقال كذاب قلت وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها تتسلمس علي الجرح التعديل مراتبي جرح التعديل حج مثلا ينثقا ينفذك أعلى بير في التعديل بوش وتعديت سأل أدنى في التعديل أدنا في التعديل حتى عجاته أعلى في التجريح. بوي أوي أوي أعلى في التعديل أويل أخواني خواره أو بي في التجريح. أعلى في التجريح كذاب قلت وبين ذلك أمور كثيرة لبين أهد وأعلى كان مراتبها وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها يعني نارحتك ضبطك بكت مراتب خاط وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها هذا العالم يكون بالشوازة كان مراتبي جرح تعديل دانا وثم إصلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها فالان لقال اوش ده هندك العلماء مراتب عندنا وبرم هندك عالميه مراتب خاص اخويه مراتب خاصي اخويه من ذلك أن البخاري إذا خالف الرجل سكت عنه هسه ان شاء الله يعني لو أنا اگر بخاري بكسوتي سكت عنه بس حسب ظاهر عبارته سكت عنه كسكا لم يتكلم فيه وني المظاهر عبارة كا أو فيه نظر فيه نظر يعني فراء فراء سهلة من حيث الدلالي وضعي عبارة كا فإنه يكون في أدنى المنازل وأردها عنده والله ملاقي بلا ما ببخاري خرابتين شتى خرابتين شتى ولكنه لطيف العبارة في التجريح قصي الزخو تند ناك هذا بكسي وايش يود وكسي خراب لطيف العبارة في التجريح فليعلم يعلم ذلك وعندما أقول مصطلحك لا يحافظ ابن حجر معنى شيء ما يجب أن تكون بخاري أو بيت لا ابن حبان ابن أبي حاتم أو بيت يجب أن ابن أبي حاتم يجب ابن تكون ابن معين وعندما كثير كثيرا يجب أن تكون جرحة أخرى أي شيء محدثك بسر جرحة تعدين الجرحة أي شيء تصحيح وتضعيف أم مصطلحان التحديد فيه كان. حديثي ضعيف ضعيف نية تقوية بيتقوية نابه أمانة بوي ناتشر لا الفاضي جروح التعديل لبين سانشيفكا لسر ترتيب يشيل علماء بروات مثلا س الحافظ بن حجر الرعي ترتيبه يبزانا بلام ياك دوسيا شن عالمته العلماء جروح التعديل مثلا دابنا بيزان عالمته خوان مصطلحاتي ضرورة مصطلحي هذه يشيله وانه بزاني مثلا المصطلح كان بخاري بزانا، كاتي بخاري أقوال بخاري نقلة كي بزانا بخاري وايد أو معناته ابن أبي حاتم مصطلح كان بزانه بنو معيين مصطلح كان بزانا، نسائي كي والبيزانا، برجع لعلماء جرحوا تعديل أبيت شو وكم كتالوك للبيد به، دا ابنائي أمام مصطلحاتي أو أنا لست تتيبي كيشا رئيس الحافظ ضروري مثلًا، يا لست تتيبي مصطلح روين، طلع جالي وهي لسر كسيك رابي للرابي كان قسيك هيني أبي بزاني مصطلحي بخاري سهلة لطيفة لحاشيكالجي وقال الذهبي في الميزان في ترجمة عبد الله بن داود الوسط قال البخاري فيه نظر ولا يقول هذا إلا في من يتهمه غالبا يتهمه يعني أما فيه نظر يعني هرشن بسوشيء أي الله بلان قل سلاعب وقال ابن معين إذا قلت ليس به بأس ابن معين إذا به ليس به بأس فهو ثق ذي أقل ثقبو مرتبيت هنا ما سيم لا يحافظ ابن حجر صحابي دوام كم صحابي دوام ثقة ثقيا أو ثقة سيم ثقيا يكام الدوم يعني باب الله اه او الثق لقلت ثقيا للي حافظ ابن حجاد كان صحيحا باب لا ليس به بأس ليس به بأس مرتبتها لما تشوالما حديثة فيها بابتها حسن ذي ابن معين الله إذا, الله إذا قلت ليس به بأس يعني ثقة ذي قريبتها يعني باب فيها كي قلوانا قول ابن معين بأن يبلي ليس به و بلام قاعدي ابن حاجة تركيب كيت السري حديثكتش لدي عبيب حسن بلان حديثك يا صحيح هذا هو زورد يعني لحشك فإنه يكون في يد منازلي وأردائها عنده ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك وكذلك قوله منكر الحديث يعني أقلوتي منكر الحديث فإنه يريد به الكذابين ففي الميزان الذهبي نقل ابن قطان أن البخاري قال كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الروايات عنه من كمنكر منكر الحديث يعني كذاب أم اصطلاح أبو أنا بكاري يهندق العلماء ود بي توابع جانبي زاني بو يعني شيء مضطرد لما سجل جرح وتعديل دانيه برامه مية تقريبا اصل الحاشيه كان الله ذكر الحافظ في خطبة تقريب التهذيب مراتب الجرح والتعديل فجعلها 12 مرتبه مراتب جرح وتعديل كل دوا بع دعاء نظب الشوا حافظ بن حجار يعني محاولة يكون خطا لا سر مرتباني تبعني أمر رابيا أن بوية تصوري كان طلع أقعدت على علماء ثالث مرتبية كم الأولى الصحاب فهم منزليك إلى فوق التوثيق فوق التوثيق توثيق ناعم لانه يجب ان يكون هناك, هناك صحابي هي. هناك صحابي هناك صحابي هناك صحابي هناك صحابي هناك صحابي هناك صحابي هناك صحابي هناك صحابي هناك صحابي هناك صحابي صحابي صحابي صحابي صحابي من أكيد مدحه بأفعله أجر رأي مدح كلامه بلام بمؤكدي بتوشيد جاء أجر بتوشيدك بس غير تفضيل هاتبه كأوثق الناس أو بتكرار الصفة لفظا ين لفظاً يعني صفة دبرك لها وتبت تكراري كلفظية يعني لفظك لفظة دبرك لها بثقة وثقة أو تكرار لفظي ين مع معنوي بيت أو ثقة حافظ ثقة حافظ أما شيء لمرتبي مرتبه دوما أمش بوغيري صحابة خموم أمانك الدين لم ولا بوغيري صحابة من أفرد بصفة بلان من أفرد بصفة مدح يعني هينا ذمنا بلام هاد دقيق جنيه چونك من افرد بصفة بسبب نمونا كسك بي بلين صدوق افرد بصفة اينا افرد بصفة كسك بي بلين صدوق افرد بصفة مبسي شيشيها من افرد بصفة من الذي سبق مثلا ثقة ثقة نالي ثقة الثقة وللي ثقة يعني إفرادي الصفية للصفية مرتبي الدومك أما أنك لا مراتب يتر إفرادك وللي مثلا صدوق أقوت الثقة يعني تتمتقن يعني تثبت أمانة أمانة مرتبي السيمة تشعر من قصر عم من قبله قليلا هندق لا الصيام دابا زاد برام ذنمي تيانبه كصدوق او لا بأس به او ليس به بأس امانه مرتبه شارم من قصر عمن من قبله قليلا دوم دوام لقل صيامة دوام لقل صيامة حديثة نبيت الصحيح تشارم حديثة بيبا حسن صدوق او لا بأس به او ليس به بأس من قصر عن ذلك قليلا هميقلت شوارم دا وزيء صدوق سيء الحفظ ها ام جالا مدح ذا مشكو تناوي يعني الساتات شوارم كيشينية صحيح وحسنة بالان بانجام بانضعيف أمم، بلى من قصر عن ذلك قليلا كصدوق إسناده كصدوق سيء الحفظ أو صدوق يه أو له أوهام أو يخطئ أو تغير بأخرة حم أمانا يعني إسنادك ب إسنادك ضعيف. ويلتحق بذلك من رمي بنوع بدعة، يعني بدعة لا كان في متهمة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم أمانة لمرتبي رتب ينجم داعرًا، يعني ناتواني بلي يعني ناتواني بلي أما حديثك حسنة يان صحيحة حديثك كيف أبيه ضعيف. من حيث الإسناد برامل لوأتشه بطريقك بطريق كاينتر ببيت الحسن ويلتحق بذلك من رمي بنوع بدعة كالتشيوع والخذر والنصب والإرجاء والتجه لحى شيخ الباني في هذا الإلحاق نظر بي لما سبق أن نقله الشارع فيما سبق عن الحافظ بن حجر نفسه فراجعه فإنه مهم شين قالك مسألة تكفير مبتدعاء قوانين فوت يعني كسكا با مبتدعه اجبال بس دابا راني مبتدعه ابو حدي فعلا يعني اما انحاقي اما بس بوتر كابو خدي بدعه بدعه خوي يعني شو الزردي شيء ب الرواية هي شو بخديش شو الزردي شيء بعد عليه رأيكه هي يان بضبطكه هي بذلك من رمى بنوع كالتشيع والنصب الإرجاء والتجهم ابو جيك ردنوي أما فيه نظر ششم من ليس له من الحديث إلا القليل كسيك يا لرواة حديثي كما ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله بلام جرحيش جرح نك جهاله جرحيش لسري ثابت نبوه تجريح نكراه ويشار إليه بمقبول حيث يتابع أما بيوترين مقبول أقر متابعيها أقر متابعيها بيوترين مقبول أقر متابعين بيوترين ليون الحديث باش الليون الحديث تجريحة يا أنا ها تجريح تجريحة أقر تجريح بيد أي أولا لم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله فأبو أبي للمسرطي يبقين بغي؟ ها؟ نعم مجهولي نعم مجهولي نعم مجهولي لحوتما ده مجهول الحال النوعية مجهول العينة أما مجهول نية مجهول نية يعني الششم مجهول نية قولنا شخصيك لوانيك حافظ بن حجر الدمروجان رجعنا زود إلى السماء كتير، علي كري يحيى خلاد الزراقي. يك حديثي هي فقط، هل يك حديث؟ يك حديثي هي حديثي حديثي أذان. حديث مسح صلاته ليك إلى طرقه كانية أو يك الله شيخ البنين السعيب وغيري غيره أو أنها هي ناوية لا رجال الخيانة يعني لا الله عليهم مقبول. كلمين مقبولي في هذا. بتشل لا لا ابن حبان بقرية خشيت هنا وت تهينه أثقاثه قصيرة كدوى. في التاريخ الكبير إمام بخاري برؤى دعيناه وبالله ما يجلسرنا الله بشكل كتابي كتير بأنهم هنا لتهذيب الكمال دعيناه ويجلسرنا الله مثلا ميزان عليه فيه جهالة فيه جهالة الله مجهول يعني مقبول في توحف الله بن حجر ألم جوريا من ليس له من الحديث إذا القليل او القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله يعني شتيك باز نكراه في التجريح بعينه بلان فرانة مجروحه شتيك ينوت ولا سري ويشار إليه مقبول حيث يتابع ام أقر متابع كرا أليه مقبول كي شاء ويكفي أليه مقبول المتابعي شينيه حفظ بن حزر بي الله مقبول يعني اوي كلا اقريم دعايا مقبول يعني متابعي خودي خوين شينيه مش هارشان لسي في الصلاة بله نانا او الجرحة ها نانا سيء الحفظ او جرحو انشاتوها يعني ها شو خلصره عم نفلهه قليلا ايه وتزكيه والمشكلين يا خلص مقبول مقبول خوي مقبول حيث يتابع كام. نانا مقبول بن حجر شو كسك اما فيه يعني عنده الحديث قليل من الحديث ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله ويشار إليه بمقبول <تصفيق> كمين؟ حيث <تصفيق> المتابعة أخير أقر متابعة شابي أنجم مقبولة <تصفيق> نابد مهم إصطلاح فيدود مقبول يكسديد خانيش الشم بيحافظ او ها بيو متابعيشي بيوتر مقبول اما اگر كسيك بون بيوتر صدوق ومتابي شعرم او حديثكي انا حصرة. كم يعني هنا عن قليلا يعني مثل يعني لا مرتبة ثالثة، هي إدارتي كتيرينيا، هي فديتي كتيرينيا، نفس يا أنا المهم تو منصوص عليه مقبول لا شش لا, لا ششمة مقبول بو, بو ششمة لا مقبول مقبول لجل صدوق سيء سيء الحفظ جواز. يعني أجرب له مقبول. أجروتي مقبول لحافو. بس خليام. يعني ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه الجرح وتوبع وتوبع وإلا أجر متابعة نبيذ فلين الحديث لين الحديث شيا زعوم ما بزبو يعني أجر متابعة نبو متابعنا بوجرحي ثابتني يعني ما يترك به الحديث فيعوث الليين الحديث بلغم لين الحديث خدي شخصك مضعفني يعني بلغي جرحي في جرحك جرحي ثابتني لسري بلغم كيش ركي أوي له القليل وليس له متابع ماذا متابع؟ بل نبني متابع فيعوث الليين الحديث يعني كاويس الليين الحديث خوي ببشي قيبو بفرعي قلناه وش الشمع اقر متابعانه هات بتليد الحديد اوهي يحيى بالله اسليش عميه هر نسجل اموه علي بالله لا يحفظ اخات النوع اموه علي مقبول ديارة متابعيها. هيا ديارة او بي ازاني متابعي وشيخ يلباني قريكم وابلهم شيخ يلباني لاصل في صلاته عليه له متابع متابيعكاني إيه هنا بلام سندكاني ضعيفة بلام سندكاني ضعيفة على الشواهد دي الشواهد بالشواهد دي مقبول حديث ثر إيه يعني حكمي قبول أداب بس الحديث كذا بيا لله لي حافظ يا يحيى كري علي كري خلات مقبولة حاوطا من روى عنه أكثر من واحد زاد لدو زاد ليكس ليو الروايات كم ولم يوثق توثيق جنكره ويشار إليه بمستور أو مجهول الحال جاب في بوتر مستور يعني في مجهول الحال أما من روى عنه أكثر من واحد زياد ليكس أو مجهول الحال عنده سب هشتم من لم يوجد فيه توثيق معتبر من لم يوجد فيه توثيق, المعتبر توثيق معتبر لذا توثيق واهية بلان معتبرني توثيق واهية معتبرني توثيقك كمعتبر بيت نبي وجاء فيه تضعيف وجاء فيه تضعيف تضعيف شكرا بي وإن لم يبين يعني وإن لم يفسر شنك يا قد مجمل بيت بلان توثيق معتبرش بيت هو كير شيء إلا بتفسير بال والإشارة إليه ضعيف والإشارة إليه ضعيف كوتلال ضعيف أم توبيب زاني أم نوعية تضعيفها، و... وتوثيق جميع من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق، تنهى يكس روايتك كدو توثيق جنك رواه ويقال فيه مجهول مجهول بتنها يعني مجهول العين مجهول العين ديام من لم يوثق البتة يعني قطعا وضعف مع ذلك بقادح توثيق به الشواز يعني نتوثيق معتبر غير معتبر وضعف مع ذلك بقادح وتضعيف شكلاوه با يعني تضعفك الشديد ويقال فيه متروك أو متروك الحديث أو واهي الحديث أو ساخط لما ألفظان يبدأ عنده يعني من, من اتهم بالكذب ويقال فيه متهم أو متهم بالكذب دو زيام من أطلق عليه اسم الكذب فنوضعه ككذاب أو الضاع أو يضع أو ما اكذبه تشند الوزن يعني ونحوها انتهى مع تحوير قليل يعني تصرف فالدرجات والدرجات من بعد الصحابة صحابة واسدة بينا. درجة كان دوي صحابة شون فما كان من الثانية والثالثة دوم السيم فحديثه صحيح من الدرجات الأولى وغالبه في الصحيحين وما كان من الدرجة الرابعة فحديثه صحيح من الدرجة الثانية كثيرا صحيح معنى المقبول وهو الذي يحسنه الترمذي ويسكت عليه أبو داو يعني لدرجة دوام السيمنية وما كان من الدرجه الرابعه فحديثه, فحديثه صحيح من الدرجه الثانية وهو الذي يحسن الترمذي ويسكت عليه بداو وما بعدها براند الدواء الكوالى فمن المردود يعني من حيث السند مردود الا اذا تعددت طرقه الا ما قرشي تنريجيك فما كان من الدرجه الخامسه والسادسه فيتقوى بذلك ويصير حسنا لغيره أو كعتابة حسن لغيره وما كان من السابعة سيكا حوتا يعني مستور مجهول وما كان من السابعة إلى آخرها فضعيف على اختلاف درجات الضعف من المنكر الموضوع سابعوا بركوتا هتادوا عن زاء ضعيفه وناجب بحسن ناجب حسن ما قول الشيخ احمد محمد شاكر بالان مخالف قواعدي ابن حجر يمكن لا ابن حجر مستور مجهول الحال مستور مجهول الحال ابن ابن حسن لها شاكر هذا يشعر أن الشيخ شاكر رحمه الله لا يشهد بحديث المسور والب المستور والمجهول والضعيف وهذا خلاف صنيعه وطريقته. بعلم خوي شوانيه منهج شق من شيخ أحمد محمد شاكر وانيه مجهول الحال ومستور والأجريت لك اعتبارها به طرق تلفية ولا أجري. بعلم ليروى عليه وما كان من السابعة إلى آخرها فضعيف على اختلاف درجات الضعف من المنكر الى الموضوع بصين باش نبدا ان شاء الله موفق معكم